يوجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق نوعا إذا مسه الشر جزوعا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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون ك في جنات مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أي طمع كل أمر منهم أي يدخل جنة نعيم كلا. إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون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 إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون